وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْوَيْلِ فَتَدَشَّرْهُ بِمَوْعِظَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فَعَزَّزْنَا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما شرب مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين تطيرنا بكم لا إلا ان تهل لنا رجمنكم ولا يمسسكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم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 إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون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 أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون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 مثله ما يركبون وإن شاء نورهم فلا صريخ لهم ولاهم يقدون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين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 هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُّونَ نَصْلُ وَهَلْ يَعْمَى بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا علمناه الشعر وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذكر وقرآن مبين لي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 الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بقادر على أن يخلق مثلهم